نبدأ بإذن الله نبدأ بإذن الله شيخ نزاك والأخير حظر الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نأذره ونسطر أغيره وأهديه ونعنذ بالله من مؤفاء وسيئات إنا من يهده لا إله له ومن يضل هو له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنو أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد الذي له القوي العزيز القطع المتين الطخاء الجذابرة وقصمهم أين سرق وأين هامات وأين قارون المتوطين الآن وهكذا كل جبال وأصلي وأصلي على أنخل وأكرم الغسل صلوات الله وسلامه عليه البشير بن ليك والسراء أنا رحنا به الطريق في هذه الحياة فأخذ أهدي من الله وأصل من شرب وكل مسجد وكل بدعة في وكل بلادة في النار معاشر الأخوة الكرام أيها الأخوة الأحبة في تلك البيار بيارة المباركة أذكركم بالله. العظيم سبحانه لا إله إلا هو ولا رب لكنكم بالله والله لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا بالعزة الصالحة إلى الله بدرحنا العزة حميدة طويلة كل منكم فارباً فارباً ليجتمعوا ليجتمعوا ليجتمعوا ليجتمعوا حمد لي ليبيا كلهم مسلم ليجتمعوا عندكم جيران الجوار مع بعضهم الجيران و بالنس حمد معلاء نفس نفس تعني دين دين نعم حتى ها دع ان الله سبحانه صبانه ا قد النصر إفراد الله ورايه ليس ولا يكون ذلك إلا بالعلم ناته يتعلم بعضكم هذا هو الطريق الصحيح يتعلم الجهل بلا والعلم هو الحياه ان انا آمكم. والذين اوتوا العلم في الله وقرن تتطقروا في دينكم تأتي المغاية أهل ومن المسك ذهبت أولهم ذكرواهم لله ورجعوا مرجعوا إلى الله وإلا والله أعلم الله فيكم تنرسون هو منذك ومصدروا هؤلاء القوم الذين طاشق رقودهم يرجعوا إلى الله طف توبوا إلى الله تطف طف بعد هذه الحياة تطر يتح حساب جزاء تقف الناس في بالعلم حلم واحد ورس واحد خلق من خلق الدنيا وما فيها والله إني أرد الإخوان كأبي نصعى وغيره يجعلون دروسا طاعة تفكروا الناس في الدين قمت لأبي نصعى نصحى يابن ومعي نحاضر خير من أسلحة طق الناس الدين في في المدى تتعاون <تسعروا> والدوله مع والتعليم <تسعروا> هل ممكن ان تصنع لكن النظر القاصر تعال ولي ما دام مسلم معه على العلم والأمان من أنواع الأمان في الديار العلم أعظم العلم معرفة الله بأسمائه وصفاته وفعله عندما كانه في أوليائه نصر موسى ونصر, ونصر انجاء ورسل نصر محمد الكويش لما صبر وصبر صلاوات الله عليه السلام عليك وعملتم بما علمتم تعلموا أبنائكم وإجواجكم تفطرونهم في الدين تعملهم الحياة البقوة الأمانة عما الرزق فلا تخافوا ما هو الرزاق من القوة التي ممتنة في الأرض إلا على الله رزقها يرزق من يشاء بغير حساب تنشي ما أر الله تضيع الله لا تخاف الفق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتخشى عليكم يقول لأصحابي من الفق عليكم وهو أكبر بي ما لنا الطريق الصحي صلوات الله عليه وسلم عليه وتركنا أي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نبذ أن بما عمنا وإذا ما الفائدة من العلم يعلمنا أن الواحد أزاق موضعه قوي ويجيب الدعوات من دون خلق في تضر إلىك الله الله أخوتاه في توحيدكم وإمانكم بالله تنتجئوا تتضرع إليه والله يجيب دعوة المظلوم يقول الله عز وجل لا أنصرنك ولو بعد حين لا أصدق أولاها إلا الله أنصرنك البحيين لا تكون غائم يا حبي إلاك ومظرناك وما القيامة أولئك الضائعين يرغل ال... ذكرهم بالله ذكروا إلى الله بالله الله والعاقب وخينا كده والله ما ذاهبوا ومع الألع عقلكم الآن انظروا مع أحدها ما بين عشية ورخاها جهت حلوكم أكثر من أربعين عاما مفطيكم أذلكم أهانكم أذهبه الله شيء لا الله هو عمر تعليم لا امنين الله هو اكبر خطى السديدين علم كان اي والله امر الناس لا يحل لامر مسلم ان الاحداث يحامل الى تحت في هو سيرنا ها, ها, ها, ها, ها, ها, ها, ها على أخي المصري من حمل على المسر كي من من هذير الكفر فقاتيهم ما تقال اي الخطأ تع... عن المصريين ورم أن نتعاول هذه الفسم الذي تلكم ومعكة و... تخفيها وغير يُخذل الشيطان في الناسع والصاب وصاب وضبط دعوة تتس أن يتفقّروا الدين يتفقّروا دينهم يتعلموا دينهم كيف يتبعوا كيف يشتروا كيف يعبدوا وعلى كيف يتفقق طهارة القلب وظهارة في البجل وكيف يزكو قبل ازكو زكاة المال زكاة النفس في يبخير نفسها انا الله عليه وسلم اللهم آتي نفوسنا ها سأدخل ثكاها وكيف نفوسي اتني تزكي التطهير والتنبير قد أبطت. وقد خرق أسألها لا إله إلا الله لا أعلم نقسم الله أدعى آيات عوينة أنا هذا لا في العظم وفي الأفهام في الشمس محمد بالله والذي لا يخشى ما بناها ونفسه ما سواها تأرهما هجوه وتكوه كله جوابه ما هو جواب القسل فالأتبع منه تصل تحرف والله والله, والله. يأو فتلق قد تيك والأقسم لك سبع والسبع غاية الكتاب نقول والله والله والله والله والله والله منك سبحان الله العظيم الله يقسم وأكد أن النفس ألهها وطهرها ونظفها من أمور الغث إن أبغى لأي حذرة لسانه حذرة قلب حذرة يده أليس القلب؟ صعب، هذا الأمر يا أخي، يا أبو دا، فلوس، يا كل من الطلاب هني، فلوس، في المدارس يكون، يكون وفي لا، سبحان الله إن إذا كنت على بصيرة وعلى حذاء خلفك أموال وقتلك والله أنت شهيد ما قتلت ولا شبيه ما كان يشد من هدينا من هدي المصطفى كان يدعو الناس واراد أن يخلصهم شجوع وعدل وجود وصبر هذا الصبر ما يوجد من صبر والصبر كما صلى الله عليه وسلم حبس الناس على اطاعه الله أو حبس محاربه حتى případně, případně, případně, الذي قال في ذلك هل كان يقول لا من بنا ان عدم صبره عدم فكره عدم علمه عدم عمله وإنما نحن معه وقت في منه والحواء لك تحب اليلا إياك والهوى يا عبا وقرش مع ما أمر الله حسنك استقل الله جب نحن نكزنك نبين لك إلى فرعا الرسول ذهب إلى الهب ال... من خاطر؟ فكرهم هذه لبعوتنا هذا ديننا هذا شرحنا نتعاون مع بعضنا ننظم أنفسنا تخلصونكم الخلارك لا تخافونهم نكرهم بالله استقوا الله في أنفسكم خافوا الله في أنفسك. السلام عليكم كيفك انت من هون ولحمني عليك منيح كونك خيرا كما اجبرني لي لدي عندك قول لي معنى البص كيف لا وقت ولا اما كما بتقول حضرتك من انا ومن يقتل مؤمنا أمنا، فليس رهنا قدام وغضب الله ولعنة، وعد إهلا حظيا، عد من الآن، كيف يحمل السلاح؟ أخذ علائي بها وشاء الله بينكم فعام أهل أعرف ترحيم دار الصلاة والزكاة والصدق والأمن طاق طاقل الحبيب أمي وصبح ماذا الله ينوم السماحي وكل الناس يأمنوا على أرواحهم وأعراضهم هذه نصيحة كدكم في هذا اليوم المبارك يومي الاثمين الاراضي عشر واليومان الآن كيف شاء ano, tak. Aťže, a aťže,